فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيب حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين